مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ثم بين الناظم رحمه الله بعد ذلك قال إن قريشا وافقت إن سمعت تلك الغراني نعم, نعم. ان قريشا وقد انسمعت تلك الغراني قلوا لها فسجدت وقد نهانا عن دعاء الانبياء في سوره الاسراء عنهم مبيا وقد من الذكر والملائكه عندي هنا في زاد يعني بيتا قال في قوله سبحانهم قل فيها أبان الله عجز يعني إن شاء الله الآية هذه نعم قد خصهم من الذكر والملائكه مع مع قربهم ليبطل المشاركة ويقتضي أن الذين دونهم أولى ولكن حكموا ظنونهم قد عرضوا هذا بتنفيق الشبه وغيروا الأسماء من قبح الشبه لا ليس الشبه أنا عندي بعد الشبه غلط نقول في السبه أو السبه عندنا نقول في السبه يعني قلة العقب عندنا العوام يقولون فلان سبه لان فليل العقب او من قطع السماء هذا ثبي اما شرفا لا معنى ولقبوا ولقبوا اهل الهدى القابا شنيعه فنوعد الحساب وطانوا في دين من دعاهم ان يخلصوا لربهم دعاهم سموهم خارجا قد كفروا من لم يهاجر نحوهم بل حجروا وخالفوا المذاهب المشهوره وانكروا كل مقالات لهم مقالات لهؤلاء الذين خالفوا الدعوه دعوه السلف الصالح خالف الشيخ رحمه الله يعني هذه كلها مقالات نبينها ان شاء الله وافتروا عليه اشياء كثيره نبينها نعم وخالفوا المذاهب المشموره وانكروا الزياره المأثورة وزعموا بأنه من أعصري والناس قد عادوا لسبل المنكر وأنه بمطلق التوسل بالصالحين احكم بتكفير جلي حشاهم من هذه الأقوال صدورها لا شك من جهاني وقتلوا جمعا كثيرا علماء من بلدة الأحسان واهرقوا الدماء نعم والقدم لأن أهراق تصرع يعني أنه ما يكسر لكن فسيدة وأهرق الدماء أهرق أو هرق أو أهراق كلها صحيح مش مدام الناظر كتبها نلتزل بنابو نعم وقتلوا جمعا كثيرا علماء من بلدة الأحسى وأهرق الدماء نعم ولكن يقتضيه الشرع بقتلهم من للفلاح يدعو وكلهم قرآء وكلهم قراء في المساجد قراء, قراء يعني حفظ وكلهم قراء في المساجد من اهل نجد ما لقوني جاحد عدهم حسين في تاريخه فادمغ به الكذاب في يفوخه وانه قد قتل المصلي على النبي باشرف المحل وينهب الاموال والاوقاف يبطلها ويدعي الاصافه ويدعي بأنه مجاهب مع حذمه الرباط والمساجد وأنه يقول إنما النبي كرمة في القبر تحت النصب. تغطي به نفع وليس فيه نفع لهم وخاب من يأتي له وإنه قد كشف الحجابا قدره وقلع الأخشابا واسقطوا من بغيهم لحرمته وكفروا من غيهم لأمته قد عمّموا بالكفر من سواهم كذا صحيح كفر من غيهم لأمة قرافة نعم قد عمبوا بالكفر من سواهم اقول حاشاهم اذا حاشاهم عن ضدهم نقلتم ما قلتم جهلتم وبدعتم وضللتم لانكم والله قوم بهتم مثل اليهود ابدا شابهتم جوانبا يا فرقه الطغيان سبحانك اللهم من بهتان أقول, وام اقول وامقت يا أقول وامق لا عندي جوابنا يا فرقه الطغيان سبحانك اللهم. قال رحمه الله لأنكم والله قوم بهتوا مثل اليهود أبدا شابهتوا جوابنا يا فرقة الطغيان سبحانك اللهم من بهتاني أقول وامقت يا, إله من أولوك أولوك أولوك أولوك يا الهي من ألقك يا إله أقول وامقث يا إله منا من أبغض الهادي وما قد سنا سلمت أن في البلاد الشاسعة من قاتلوا من غير ما مراجعه وأخطأوا في نادر الوقائع ما قد حفينا والملا مراجع ما قدح الخطا من, أس قد من اسامه ما قدح الخطاء من اسامه ما قدح الخطاء من أسامة ممكن تكون الخطاء ممكن أو كان خطأ. إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ خطأ, خطأ خطأ وخطأ عن القراءة الكريم يمكن هذا والخطأ أيضا في اللغة خطأ لغة في نعم. صلحك. ما قدح الخطاء من اسامه وخالد في المصطفى من لامة وليس من شط الدعاه العثمة إذا صفى إخلاصهم من وقمة قد يعني من العار الأيب نعم قد قال أصحاب النبي جعل لنا, النبي لنا قد قال أصحاب النبي جعلنا لن حق قوم متخلين من طان ذي طان فإن الحقاق قوم الذي كان دي أصحاب موسى يعني الذين قبل لنا إلهن كما الله ماله من طان ذي طان فإن الحقك الشمس فصرنا تراه الصدق ولم نكفر غير قوم جعلوا وسائطا يدعونهم وسألوا لم واتوا الغياب ما لا يقدروا عليه إلا الله وهو الأكبر وشرطه يذا, وشرطه يذا قيام الحجه وعندنا في ذاك أقوى حجة بكن الصلاة عندنا صلاتنا على الرسول ما تخاعداتنا هو عندنا أحب من نفوسنا بشرعه تقديمنا تقديسنا وقفنا نحن عند قوله قول الناظم رحمه الله أين وقفنا؟ إن قريشا إن قريشا وافقت سمعت تلك الغرانيق العلا فسجد أنا الخص الكلام حتى لا يفهم خطا يعني قصة الغرانيق هذه أولا نقول لكم القصه وبعدها ننظر في الكلام فيها هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني قال يعني أدخل يعني أو وهو أو أو وقيته الآيات جاء الشيطان فأدخل في سمج المشركين وجاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قالها قال تلك الغرانيق الحلاء اللي هي الملائكة وإن شفاعتهم لو توتجا وكانت أهل جاهلية يعظمون الملائكة ويقولون هي بنات الله فهؤلاء الناس لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الملائكة سجد ظاهر هذا؟ فالناظر اولا رحمه الله اراد الاستدلال يعني بهذه على وقوع الشرك يعني في عباده الملائكه لان المشركين سجد ثم ان الله تبارك وتعالى نسخ ما القى في سمعهم من ذلك كما في قول الله تبارك وتعالى وما, وما, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي في الله اذا تمنى يعني قرأ تمني القراءة تمنى كتاب الله أول ليله يعني قراءة وما سننظر لكوهين لو سوى الأخير إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته هل أن مسؤسنا هو الذي يتكلم؟ أو أن الشيطان ألقى في سمعه جاءت الرواية هنا وهنا ويجب أن تعرف يعني هنا في قول الله عز قال الله عز وجل ألقى الشيطان في أمنيته في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يلقي من الله آياته صحيح هذا طيب هل الذي تلقي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والا مما ادخله الشيطان في سمعه يعني كما اذا انسان يتكلم في واحد يحاكيه في في الصوت فيلقي في, في سمعه الروايه جاءت في هذا وهذا ومن ها هنا يعني المتاخرون تكلموا في صحه هذه القصه في التفسير والتفسير في تفسير الآيات وعدم صحتها اما السلف ما كانوا يتكلمون فيها بل كانوا يذكرونها يذكرون هذا وهذا وقد ذكر ابن جرير رحمه الله بتفسيره وذكر له اكثر من السناد وكذلك ابن ابي حاتم الذي شرط ان يذكر اصح التفسير عند السلف